هذا هو الدرس الخامس من دروس تفسير القرآن الكريم ولقاء اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى بعنوان الإعجاز العلمي في القرآن الكريم نعم فقد تكلمنا في الدروس الماضية في الدرس الأول عن القرآن وتعريفه وأهمية التفسير وتكلمنا في الدرس الثاني تكلمنا عن نزول القرآن وكيف نزل القرآن على المصطفى صلى الله عليه وسلم ولماذا نزل مفرقا على مدى 23 عاما وتكلمنا في الدرس الثالث عن جمع القرآن كيف جمع القرآن الكريم وكيف وصل إلينا بهذه الطريقة في المصاحف المعروفة لدينا الآن وتكلمنا في الدرس الرابع اللي هو الدرس الماضي تكلمنا عن الإعجاز, الاعجاز في القرآن الكريم اوجه الاعجاز عامة قلنا ان هناك اوجه عديدة وكثيرة من الاعجاز في القرآن الكريم منها الاعجاز البياني وتكلمنا عنه الاعجاز التشريعي وتكلمنا عنه باختصار وقلنا الاعجاز العلمي وهو ما سنتكلم عنه اليوم ان شاء الله سبحانه وتعالى اما في في الدرس القادم ان شاء الله سبحانه وتعالى سنتكلم عن الاعجاز الغيبي في القرآن الكريم وإلا أوجه الاعجاز كثير جدا لكننا سنقتصر على هذه الأوجه ولما نفسر القرآن إن شاء الله في الآيات كلما تعرضت لنا آية في وجه من أوجه الاعجاز المختلفة سنبينها إن شاء الله سبحانه وتعالى لكن اليوم سنتكلم عن الاعجاز العلمي في القرآن الكريم وسيكون حديثنا أو كلامنا في هذه العناصر التالية اولا. أولا القرآن الكريم والعلم ثانيا العلماء وتفسير القرآن الكريم من الناحية العلمية ثالثا القرآن الكريم والإعجاز العلمي طيب نبدأ أولا على بركة الله سبحانه وتعالى نبدأ بأولا العلم والقرآن الكريم أو نقدم كتاب الله على كل شيء فنقول القرآن والعلم أحبة الكرام كلنا يعلم جيدا أن أول ما نزل من القرآن الكريم آيات فيها عناصر العلم فيها عناصر التعلم قال ربك سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أول آية نزلت على المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا فيها؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر آيات تحتوي على عناصر التعلم ما هي عناصر التعلم؟ القراءة والكتابة و... وايه القراءة والكتابة ثم الوصول إلى النتائج المختلفة أنا طالما أنني قرأت وقمت بأبحاث وكتبت أصل إلى النتائج المختلفة فهنا القراءة اقرأ أول أمر في القرآن الكريم لأمة المصطفى اقرأ اقرأ اقرأ القرآن الكريم، اقرأ كتاب الله، اقرأ كتب العلوم الدنيوية النافعة، اقرأ في الفيزياء، في الكيمياء، في في الأحياء، اقرأ في في في اللغات، في كل مجال ينفع الأمة الإسلامية، اقرأ، اقرأ باسم ربك، باسم ربك الذي خلق، الله أكبر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أيوة، خلق الإنسان من علق، يا سلام على كلمة علق. أول إشارة علمية في القرآن الكريم لخلق الإنسان اكتشفها الإنسان بعد 1400 سنة لكن آمن بها الصحابة وآمن بها المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن الإيمان مقدم على العلم هو ممكن ما فهمهاش كلها صحيح لكن آمن بها لأنها نازلت من عند الله سبحانه وتعالى العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم ها بالقلم هذه أدي أدي الوسيلة الثانية للتعلم احنا قلنا اول حاجة القراءة اقرأ هنا قال ايه الذي علم بالقلم الكتابة العنصر الثاني من عناصر التعلم من عناصر التعليم ها؟ القراءة ثم الكتابة علم الانسان ما لم يعلم يبقى هنا واقفه. تواضع ايها الانسان قف قف عند حدك وقف عند منتهاك أيها الإنسان من الذي علمك الله حتى إن رأيت الذرة حتى إن ذهبت إلى المجرة حتى إذا وصلت إلى الفضاء واخترعت الكبسولات الفضائية وأحصيت عدد الكواكب ورأيت النجوم واخترعت كل الأشياء ونزلت إلى البحار وأعماق المحيطات لكن لا تغتر يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك فأنت بتغضر عليه أيها الإنسان لما, لما اتعملت في موضوع الاستنساخ موضوع النعجة دلي قالت امرأة قالت وهي يشار إليها بالبنان قالت الآن أنا الأوان الإنسان أن يعيش بعيدا عن الله أستغفر الله العظيم ليه بحجة أن الإنسان الآن استطاع أن يخلق أي يعني من أصدها أنه يخلق و... و... ويصنع كائنات حية كيف تقولين ذلك أياتها المرأ والله سبحانه وتعالى هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر علم الإنسان ما لم يعلم ما ينفعش الكلام ده آه ما ينفعش ان احنا نستغل العلم ونبقى ويبقى طاغوت نعبده من دون الله سبحانه وتعالى ونتكبر بالعلم ونتجبر بالعلم ونقول ان الدين يختلف مع العلم ويتعارض مع العلم وان الحضارة والعلم يتفوقون على الدين اللي عايز رجعنا 1400 سنة ورا كيف نقول ذلك, كيف نقول ذلك؟ والله يقول علم الانسان ما لم يعلم طيب تعالى شوف كده قال ربك في القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها. انت خدت بالك ربك بيقول ايه وعلم آدم؟ آدم اللي هو مين؟ إش آدم يعني؟ الله. ليه ما قالش وعلم محمد؟ ليه ما قالش وعلم نوح؟ وعلم آدم لأن آدم هو أبو البشر. هو أول بشر يخلق على الأرض. وعلم آدم الأسماء. كلها كلها لف كل من أقوى صيغ العموم وعلم آدم الأسماء يعني علم آدم الأشياء كلها يعني أعلم بشر على وجه الأرض هو آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها يعني أسماء الأشياء طب دي معناها إيه معناها أنك أيها المخترع أيها المكتشف لا تظن أنك قد أتيت بجديد إنما أنت وظفت إمكانيات الكون والتي وهبها الله لك وسخرها لك وظفتها لعمل أشياء معينة لكن هذه الأشياء كانت موجودة قديما المواد الخام موجودة بس أنت حضرتك خدت الزجاج وصنعت منه الكوب وصنعت منه صنعت منه أشياء كثيرة خذت الحديد استخرجته من الأرض وصنعت منه الأشياء خذت كل المواد موجودة في الأرض حتى الكهرباء الكهرباء ده يعني قبل أن قبل أن يخترعها اديسون وقبل أن يتوصل إلى المصباح الكهربائي الكهرباء كانت موجودة في الكون طب كانت موجودة فين كانت موجودة في الضفاضة في وإديسون أصلاً توصل إلى الكهرباء بهذا بهذا عن هذه الطريقة يعني حينما وجد أن المشرط المشرة اللي هم بيشرحوا به بيشرحوا بيه كلما يعني هذا المشرة وصل إلى عظمه من عظام ضفدعه ارتعش هذا المشرط ومن هنا ابتدوا يكتشفوا الكهرباء فإذا كل شيء توصل إليه الإنسان موجود في الكون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني آدم بيقول للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى عفوا الله يقول للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا شوف التواضع تعالى الملائكة إنك أنت العليم الحكيم قال من اللي قال ربنا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم عرف الملائكة دول بأسمائهم لسه مخلوق جديد الآن مخلوق ولح يتعلم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم من اللي أنبأهم آدم أنبأ من الملائكة فلما أنبأهم بأسمائهم قال من الذي قال ربنا قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فخلي بالك يبقى إذن أول حاجة ها ربنا علم آدم الأسماء كلها أسماء الأشياء كلها النجوم والكواكب والكيمياء والفيزياء والأنعم كل شيء الله سبحانه وتعالى علمه لمن؟ لآدم ها؟ وقال وعلم آدم الأسماء كلها إذن يا أيها الإنسان لا تغطر والإشارات العلمية في القرآن الكريم موجودة لكن ما من يتدبر ومن يبحث ومن يجري الأبحاث العلمية؟ ها؟ قال ربك سبحانه وتعالى وما اوتيتم من العلم إلا قليلة وما أتيتم من العلم إلا قليلة خلي بالك مهما طلعت في الفضاء والمجرة والكلام ده كله أنت ما تعرفش إلا أليل وما أتيتم من العلم إلا قليلة طيب جميل جدا إذن, إذن القرآن منذ اللحظة الأولى منذ نزوله على المصطفى صلى الله عليه وسلم هو يأمرنا بالقراءة ونزلت في أول آيات القرآن الكريم عناصر التعلم القراءة والكتابة واستنتاج المعلومات والتوصل إلى النتائج مش كده ولا إيه يقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وهنش... وهنقف مع العلقة دي دلوقتي وهتشوف الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فيها الحلقة دي حلقة زيادة إيمان الحلقة دي عشان تزود إيمانك أنا مش عايزة لك الأمثلة في, الحل... في العنصر الثالث لما نتكلم عن مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أنا مش عايزك تسمع للمظاهر دي وتقول يا السلام على عظمة القرآن بس لا أنا مش عايزك كده أنا عايز إيمانك يزيد وتسبح الخالق لما تسمع خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم يا أخي اقرأ وخد بالأسباب واعمل اللي عليك وربنا هيفتح عليك اقرأ وما تقولش العلم ده صعب اقرأ وربك الأكرم يا أخي اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم القلم أداة الكتابة هنا علم الإنسان ما لم يعلم يعني لا تغطر أيها الإنسان طيب إذن هذا هو القرآن والعلم منذ اللحظة الأولى القرآن أشار إلى العلم وأمرنا بالقراءة طيب إذن أول عنصر وهو القرآن والعلم ثانيا العلماء وتفسير القرآن الكريم من الناحية العلمية هو أنا أقصد إيه بالعبارة دي في العنصر الثاني ده أنا أقصد إيه أقصد يا إخواني الكرام أقصد يا أخواتي الكريمات إنه هناك, هناك ثلاث فرق من العلماء انقسموا زي ما بقول كده لثلاث فرق من ناحية الإشارات العلمية للقرآن الكريم يعني بمعنى إيه هوضح لك دلوقتي الفريق الأول يقول نعم يجب أن نأخذ الآيات التي اللي هي موجودة في القرآن الكريم ونخضعها ونفسرها تفسيرا علميا منطقيا كما وصل إليه العلم الحديث و... ويبالغون في ذلك و... و... ولا يفسرون القرآن إلا بالعلم ومعطيات العلم والتجارب العلمية يعني يشوف آيات الشمس آيات القمر ويبتدي يفسرها تفسير علمي بحت بل ويرفضون ويرفضون أقوال المفسرين القدامى الذين فسروا هذه الآيات العلمية يرفضونها رفضا تاما ويقولون إنه تفسير ناقص زي تفسير يعني مثلا لما القرطبي يفسر آية فيها شمس وفيها قمر فيها إشارات علمية يعني الفريق الأول اللي أنا بتكلم عنه ده الذي يفسر القرآن تفسيرا علميا مقطع للتجارب يقول لك لا إحنا نرفض هذا التفسير ونفسرها من خلال التجارب اللي إحنا وصلنا لها طيب ده الفريق الأولاني جاء الفريق الثاني قال لك لا اللي أنتو بتقولوا ده يا أصحاب الفريق الأول غلط ما ينفعش إن أنا أخضع القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى ما ينفعش أننا أخضعه للتجارب العلمية بل ونرفض تفسيركم أصلا لآيات القرآن الكريم حتى الآيات العلمية حتى لو آيات قرآنية فيها إشارة للعلم مثلا آيات الشمس آيات القمر آيات الكواكب وهي ما أكثرها في القرآن الكريم آيات النجوم إحنا نرفض تفسير الفريق الأول لأنه إحنا داء كتاب الله سبحانه وتعالى يعني وجهة نظر الفريق التاني بتقول إيه هذا كتاب الله وهذه آيات ثابتة عن الله سبحانه وتعالى لكن العلم يتغير النهاردة في نظرية بتقول ان الأرض كروية بكرة تطلع نظرية تانية تقول لك لا الأرض مستطيلة ده على سبيل المثال يعني النهاردة في نظرية بتقول لك أنه مش عارف إيه بكرة تطلع نظرية تنسفها اصلا أو تعدل عليها أو تغير فيها فهم يقولون العلم متغير العلم متغير والقرآن ثابت فلا يجوز أن نخضع متغير أن نخضع أن نخضع ثابت لا يجوز أن نخضع ثابت اللي هو القرآن لمتغير اللي هو العلم ده أصحاب الفريق الثاني بيقولوا كده بيقولوا القرآن ثابت والعلم متغير فلا يجوز أن نخضع الثابت للمتغير لأن العلم مفروش حقائق ثابتة كل ما توصل إليه العلم هي حقائق نسبية قابلة للتغيير والإضافة والحذف والنسف وكل شيء يبقى أصحاب الفريق الثاني بيرفضوا بل ويكفرون والله يكفرون أصحاب الفريق الأول. آه طيب يأتي الفريق الثالث وهو فريق وسط بين الفريقين. الفريق الثالث ده بيقول لك لا والله القرآن الكريم هذا كتاب هداية وكتاب تعبد وكتاب عبادة وكتاب إلهي منزل من عند الله سبحانه وتعالى لكن هذا الكتاب فيه آيات هذه الآيات تحمل إشارات علمية تجعل الإنسان يجب عليه أن يعمل العقل ويتفكر فيها ويتدبر في هذه الآيات ويجري الأبحاث العلمية حتى يتوصل إلى النتائج وهم يعلمون جيدا أصحاب الفريق الوسط اللي هو الثالث ده ها يعلمون أحكام تفسير القرآن زي الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين يعرفوا, يعرفوا كويس أوي معاني القرآن الكريم وفي نفس الوقت مطلعين على منطلعين على اللي هي الأحدث النظريات العلمية الحديثة مطلعين عليها فهم يوفقون بين آيات القرآن الكريم والنظريات العلمية التي وصل إليها القرآن الكريم لكن في نفس الوقت هم بيقولوا إذا تعارض القرآن مع النظريات العلمية يبقى القرآن هو الأصدق هو الأصدق هو الأصدق والقرآن مصدق على كل شيء يبقى الفريق الثالث بيجمع ما بين التفسير العلمي للقرآن الكريم ويجمع بين آيات القرآن والتفسير القديم له طيب باختصار أختصر لك اللي أنا قلت ده عشان يبقى الأمر واضح تاني أنا بقول انقسم العلماء إلى ثلاث فرق نحو تفسير القرآن الكريم من الناحية العلمية الفريق الأول يقول نعم نفسر آيات القرآن الكريم بالنظريات العلمية الحديثة ونفسر نفسر الآيات بهذه النظريات ونطبق هذه النظريات على ما قاله ربنا في القرآن الكريم أيوة يعني مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا أقسم بمواقع النجوم يجي علماء الفلك يدرسوا هذه الآية ويدرسوا مواقع النجوم ويبتدي يفسروا هذه الآية من منطلق دراسات علماء الفلك إنما الفريق،, إنما الفريق التاني قال لك لا أنت غلط يا أصحاب الفريق الأول هذا كتاب من عند الله منزل ثابت والعلم متغير كل شوية تطلع لنا نظرية تغير النظرية التانية يبقى لا يجوز أن نخضع الثابت للمتغير فنحن نرفض تفسيركم أصلا للقرآن الكريم ونبقى على التفسيرات القديمة زي تفسير القرطبي بن كثير والتفسير اللي أنتم عارفينها دي لكن الفريق الثالث فريق وسط قال لك لا والله القرآن الكريم كتاب هداية وعبادة أيوة ونزل من عند الله سبحانه وتعالى لكن هذه الآيات في القرآن الكريم تحمل إشارات علمية الشمس والقمر ومواقع النجوم والكواكب والنطفة والعلقة والكلام ده أيوة ناخذ الآيات دي وناخد التفاسير القديمة ونرى النظريات العلمية الحديثة ونحاول الجمع بين الاثنين معا يبقى ده فريق وسط وأنا بصراحة أميل إلى هذا الفريق أميلوا إلى هذا الفريق وهذا الفريق يقول إيه يقول لك أنه إحنا إذا تعارضت نظرية علمية مع آيات القرآن الكريم نصدق الآيات عن النظريات نصدق الآيات عن الإيه ونكذب النظريات خلاص أرجو ان الفكرة دي تكون إيه تكون واضحة أمامنا أيها الأحبة الكرام ولو كان في شيء غامض إن شاء الله بعد الدرس طبعا أنا أرحب بأسئلة الإخوة والأخوات إن شاء الله سبحانه وتعالى طيب نأتي إلى العنصر الثالث وهو مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أنت بتقول لنا أن القرآن فيه إعجاز علمي أيوة طيب عايزين مظاهر خد مظهر مظهرين ثلاثة على حسب ما ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يذكرني وإياكم الشهادة عند الموت طيب بس بالله عليك أنا عايزك وعايزك يا أختي وإنتوا بتسمعوني عايز يعني حط في الماغة كذا ان كل سمع مظهر من مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ده يعمل على زيادة الإيمان وأستحضر عظمة الله وهايبت الله في قلبه اسمعي يا أخي الكريم اسمعي يا أختي الكريمة من مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أول مظهر خد عندك مثلا أحديك على سبيل المثال للحصر شوف ربك في القرآن الكريم بيقول إيه بيقول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 بتشرح خلق الإنسان وتطور خلق الإنسان نطفة علاقة مضغة عظام لحم خلي بالك أنا هفسر يعني هوضح لك الإعجاز العلمي هنا بس خلي بالك معايا طيب قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في خلق بط في في بطن أمه أربعين يوم نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني أربعين يوم نطفة وأربعين يوم علقة ويعني أربعين يوم مضغة ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد يعني يا أيها الإنسان لا تحزن على رزقك وعلى وعلى أن تكون سعيد كل ده مكتوب قبل ما تتولد أصلا طيب في حديث آخر في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في رواية أخرى يقول لك إيه, إيه, إيه, إيه إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا وكل بالرحم ملكا آه فيقول الملك الملك هيكلم ربنا بيقول له أي رب نطفة يعني بعد لما الرجل يتزوج ويلتقي ويجامع زوجته أيها الأحبة الكرام ها يجامع زوجته فالرجل ينزل الحيوانات المنوية والنطف في رحم المرأة فالملك يسأل ربنا بيقول له أي, رب أي ربي نطفة؟ يعني يا رب تأذن أن نحن نخليها نطفة؟ هل, هل, هل الحيوانات المنوية اللي نزلت دي هتبقى نطفة؟ وهشرح يعني إيه نطفة برضو ما تقلقوش يعني ما تستعجلوش بس أنا بجيب لكم الأدلة آه. ثم يقول أي ربي علقة يعني يا رب نطفة هتبقى علقة ولا تفضل نطفة زي ما هي وتسقط والجنين لا يتم ها ثم يقول أي ربي مضغة يعني العلقة دي يا ربي هتتحول إلى مضغة ولا لا أي ربي أذكر أم أنثى أي ربي أشقي أم سعيد أي ربي ما عمله أي ربي ما رزقه وفي رواية فيكتب الملك ويقضي الله ما يشاء الله طب تعالى بقى نرجع كده ونشوف الإعجاز العلمي هنا إيه شوف ربك بيقول إيه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين هذا من حيث الأصل أنت أصلك إيه أيها الإنسان من طين فلما تتكبر بتتكبر على إيه وانت مخلوق من طين ولذلك كانت في عبارة الواحد بيسمعها كتير قوي عندنا في مصر ما عرفش منتشرة في البلاد العربية الأخرى والإسلامية ولا لا لما يعني الواحد كان يحتك بواحد كده من علية القوم ولا حاجة فيقول له انت بتكلمني كده ليه انت مش عارف أنا مين والله يا إخوة يكلمك بهذه العنجهية كده يقول لك انت مش عارف أنا مين فانا سبحان الله أقول يعني انت مين وانا مين أنا وانت مخلوق من طين يا أخي سبحان الله العظيم يعني ولقد خلقنا الإنسان من سلالات من طين طيب. ها وبعدين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين تعال هنا بقى ما هي النطفة؟ ما هي النطفة؟ عشان تشوف بس عشان تشوف الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ربنا أنزل هذه الآية على المصطفى من 1400 سنة ثم يأتي العلم الحديث ويكتشف أن النطفة إيه هي النطفة؟ النطفة هي ما الحيوان المنوي الذي ينزل من الرجل وهو يجامع زوجته يبقى النطفة دي هي إيه؟ النطفة أصلا تطلق على ثلاث أشياء اولا تطلق على الحيوان المنوي الذي ينزل من الرجل على الحيوانات المنوية التي تنزل من إيه؟ من الرجل وتطلق على السائل الذي يخرج من المرأة عند قمة شهوتها هذه السورة الثانية وتطلق على وتطلق النطفة على على أهي؟ على الحيوان المنوي لما يخترق البيضة بتاعة المرأة ها؟ وبعد كده لما يختلق بالبويضة الحيوان المنوي هذا يختلط بالبويضة بعد كده إيه؟ يختلط معا فتسمى هذه نطفة أمشاج يعني نطفة مختلطة ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يعني نطفة الرجل مختلطة بنطفة المرأة فهي نطفة أمشاج خلاص؟ طيب احنا بنقول النطفة هي الحيوانات المنوية التي تنزل من الرجل وهو يجامع زوجته فتدخل إلى رحم, الأم إلى رحم الزوجة طب لما هذه الحيوانات تدخل إلى رحم الزوجة هي حيوانات بالملايين خلي بالك طيب المرأة تخرج منها بويضة مرة واحدة في الشهر هذه الحيوانات المنوية اللي خرجت من الرجل إخواني الكرام تتجه نحو البويضة تتجه الملايين من الحيوانات المنوية تتجه ناحي ناحية البويضة البويضة اللي في المرأة وهذه البويضة اللي في المرأة بتخرج البويضة دي بتفرز تاج مشع عشان تعرف الحيوانات المنوية أين هي تخرج البويضة مرة واحدة في الشهر ها وتخرج تاجا مشعًا تاجا مشعا حتى تعلم او تخبر الحيوانات المنوية عن مكانها وعلى فكرة من العجيب أن هذه البويضة تخرج إما في اليوم التلتاشر أو الأربعطاشر أو الخامسطاشر بعد نزول الحيض على المرأة يعني مثلا المرأة نزل عليها دم الحيض مثلا يوم واحد في الشهر مثلاً يعني طيب يوم واحد في الشهر بدأ الحيض عند المرأة هذه البويضة اللي هي لق اللي الجنين بتخرج إما يوم تلتاشر يأما يوم 14 يأم يوم 15 تخرج عليها تاج مشع فتتسابق إليها كل الحيوانات المنوية التي نزلت من الرجل وهي بالملايين فأقوى حيوان منوي هو الوحيد الذي يصل إلى هذه البوايضة أول ما يصل إلى البويضة دي البويضة تفرز تفرز سائل لذج مهمته إيه؟ مهمته أنه ياخد هذا الحيوان المنوي حتى يلسقه بجدارها بجدار البويضة عشان ما يبعدش عنها فيقوم الحيوان المنوي هو الآخر بإفراز سائل وهذا السائل أيها الأحبة الكرام يعمل إيه؟ هذا السائل يعمل على تبديد يعني أو يفتح ثقب صغير من التاج المشاعدة عشان خاطر يستطيع أن يخترق البويضة إلى الداخل فيخترقها الحيوان المنوي بتاع الرجل طالما أن الحيوان المنوي بتاع الرجل اخترق البويضة ودخل إليها تكون الجنين في بطن الأم أصبحت حامل بفضل الله سبحانه وتعالى إذن هذه هي النطفة طب بعد أن اخترق الحيوان المنوي البويضة يعد أربعين يوم نطفة الملك اللي كان بيقول أي رب نطفة يعني يا رب أنت تأذن أن الحيوان المنوي ده يخترق البويضة ولا هيفضل نطفة كده وخلاص وما يتمش الجنين ويبقى بس الاستمتاع بين الرجل وزوجته أي رب نطفة طب الحيوان المنوي اخترق البويضة ودخل إليها ها أربعين يوم ثم يسأل ملك الملك بتاع الراحم أي ربي علقة يعني النطفة دي هتتحول إلى علقة يعني شيء صغير يتعلق بجدار الرحم بجدار الرحم طيب هذا الشيء الصغير اللي بيتعلق بجدار الرحم اسمه علقة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق واخد بالك الإعجاز العلمي هي عظمة ربنا مش متنزل الآن في قلبك يا أخي الكريم كلام ده نزل من 1400 سنة والعلم الحديث هو اللي اكتشف لنا اللي بقوله لك ده الله أكبر، ها؟ هذه العلاقة لها جدارين، جدار داخلي وجدار خارجي. الجزء الداخلي أو الجدار الداخلي مهمته إنه يعمل إيه؟ مهمته إنه مهمته إنه يتغذى يتغذى على يتغذى من دماء الرحم ومن جدارها. والجزء الخارجي هذا مهمته أن يحفظ الجزء الداخلي. طيب وبعدين يفضل أربعين يوم علقة متعلقة في جدار الرحم كده وبعدين ايه اي ربي مضغة العلقة دي بعد أربعين يوم حتتحول لمضغة مضغة يعني بالزبط كده ربنا قال مضغة سبحان الله العظيم شوف دقة القرآن مضغة لما العلماء صوروا الجنين وهو في مرحلة المضغة وجدوه مثل قطعة اللحم اللي حضرتك بتنضغها بدروسك وأسنانك حتى وجدوا أن وكأن هناك قواطع وأثار للدروس والأسنان مضغتها الله مضغة شوف الإعجاز العلمي هنا سبحان الله العظيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين يعني في الرحم القرار المكين اللي هو الرحم وبعدين ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة إيه مضغة. آه ثم وبعد كده المضغه دي أصبحت عظام هيكل عظمي متكامل ايدين ورجلين وعينين وراسه متكامل وبعدين هذا العظام يكسى لحم حتى في أحد علماء الاجنة الكبار وهو عالم أمريكي كان يراقب يعني الجنين في بطن الأم وهو نطفه وبعدين شافه بيتحول لعلقه الحكاية دي ما هزتهوش خالص ولا أثرت فيه وبعدين شاف العلقة بتتحول إلى مضغة برضو الحكاية دي ما هزتهوش ولا أثرت فيه وبعدين شاف المضغة بتتحول إلى عظام برضو الحكاية دي ولا أثرت فيه ولا عملت فيه أي حاجة خالص سبحان الله العظيم كل ده وبعدين لما شاف العظام اللي هي بتكسى لحم بتتغطى باللحم برضو الحكاية دي ولا أثرت فيه ولا عملت فيه حاجة أول ملأة العظام اللي تحولت الى لحم واكتسيت لحم ايدين ورجلين وعنين اول ما لقاها نفخت فيها الروح وتحو... وتحركت في بطن الام صرخ هذا الرجل وقال here is God هنا الله يا سلام وهو غير مسلم وهو غير مسلم يا مسلمي فشوف شوف الاعجاز العلمي في القرآن الكريم هذه الايات نزلت على المصطفى من 1400 سنة ثم فسرها العلم الحديث بهذه الطريقة من الذي أخبر المصطفى بهذه التحولات وهو الأمي الذي علم المتعلمين الذي أخبره هو الله رب العالمين يا سلام أنا عايزك تفتكر الحاجات دي وانت راكع في الصلاة بتقول سبحان ربي العظيم وتفتكر عشان عشان تخشع في صلاتك طب خد مظهر تاني المظاهر كثيرة جدا بس أنا مش عايز أطول عليك خد مظهر تاني قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة من فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثل البعوضة البعوضة هي حشرة صغيرة حجمها بالله عليكم ركزوا واستحضروا عظمة الله في قلوبكم حجمها من 3 إلى 9 ملي البعوضة الحشرة اللي بتقرس يا جماعة في مصر عندنا اسمها النموسة يعني مش عارف في بقية البلدان ماذا تسمى لكن هي الحشرة التي تكون بالليل وتدخل إلى غرفتك وتقرسك وتنغص عليك نومك وانت في أحلى نومك هذه البعوضة حجمها خلي بالك هي عبارة عن مستشفى متنقل حجمها من 3 إلى 9 ملي خلي بالك هذه البعوضة تتكون من ايه خلي بالك هي مستشفى متنقل زي قلت لك مستشفى متنقل لأن فيها فيها جهاز تخدير إيه ده هتعمل لك عملية ولا إيه تخدرك تخدير بنج فيها, فيها جهاز تخدير يعني ايه اصل البعوضة اول ما تيجي عشان تقرص حضرتك يعني مش عايزك تمسكها وانت بتقرصها فللأول تخدرك جهاز التخدير يشتغل يقف هي تقف على الجلد اللي هي عايزة تقرصه تخدرك الأول عشان ما تمسكهاش وبعد كده تقرصك وده يفسر لك انك ما بتحسش بالقرصة اول ما تحس بص عشان تمسك البعوضة دي بصت لايه بتطير فوق في جدار الغرفة اللي حاجة ولا على ا خلاص قرصتك ومشت اصل هي خضرتك يبقى فيها جهاز تخدير ثم جهاز ايه جهاز تحليل اصل البعوضه حضرتها عندها مزاج هي تخدرك وبعد كده تحلل الدم بتاعك تشوف يعجبها ولا ما يعجبهاش لو يعجبها تاخده تمتصه ما يعجبهاش بتسيبه وده اللي بيفسر ان اثنين يكونوا نايمين في الغرفة واحد يقوم مليان يعني قرص من البعوضه والتاني ولا اثرت فيه خالص ويكونوا نايمين جنب بعض ما فيش اي مشكله آه جهاز تحليل بتحلل صاحبة مزاج البعوضة يا جماعة سبحان الله العظيم سبحان خالق البعوضة يا سلام شوف جهاز تحليل وجهاز تخدير ثم جهاز تسييل مش أنا بقول لك مستشفى متنقل بتعمل إيه؟ بيعمل إيه جهاز التسييل ده آه جهاز التسييل لو الدم عجبها تعمله عملية تسييل عشان يبقى سائل وما يتجلطش في معاه وهي بتاخده ويتعبها يفضل سائل كده لحد ما تاخده جهاز تسييل ايه ده كل اللي انت بتقوله ده في حاجة في كائن حشرة كده من 3 الى 9 مللي ايوه ايوه اه طب اسمع بقى شوف وبعد كده فيها ست سكاكين البعوضة دي اللي بتقرصك فيها ست سكاكين اربع سكاكين لما تيجي هي عايزة تقرصك تعمل مربع في الجلد بتاعك عشان تخترق الامعاء الدموية ما مش بتخترق اي حتة وخلاص بتكتشف الحتة اللي فيها الدم زي ما أنت حضرتك بتكتشف في الأرض الحتة اللي فيها البترول هي بتكتشف الحتة اللي فيها الدم في الجلد بتاعك والأربع سككين يشتغلوا بقى يعملوا مربع ها في جلدك كده أربع ثقوب وبعد كده السكين رقم خمسة ورقم ستة يدخلوا عشان يمتصوا الدم بعد ما يسيله جهاز التسيل يا سلام هذه البعوضة خلي بالك فيها تلت قلوب ايه تلت قلوب من 3 إلى 9 مل وفيها 3 قلوب أيوة قلب في الجناح الأيمن وقلب في الجناح الأيصر وقلب مركزي في الوسط يا سلام طب خود بقى المعلومة دي كمان هذه البعوضة انت عارف الطنين اللي انت بتسمعه الزن اللي بتسمعه جنب ودنك دامنا البعوضة أيوة ده نتيجة أن الأجنحة جناحي البعوضة سرعة خفقانهما في الثانية الواحدة 600 خفقة إيه ده ايه دي إيه البعوضة دي إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة بعوضة فما فوقها يا سلام سبحانك يا من خلقت البعوضة شفت البعوضة شفت لا وخد خد الإعجاز ده إعجاز لغوي كمان جنب الإعجاز العلمي بالمرة إعجاز بياني زي اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت ربك سبحانه وتعالى قال إيه إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة يعني أنثى البعوض ما قالش بعوضا يعني البعوض كله ليه لأن العلماء اكتشفوا أن الذي أن أنثى البعوض الأنثى بتاعة البعوض هي التي تتغذى على امتصاص دماء الإنسان على امتصاص دماء الإنسان أنصى البعوض فقط إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة اللي هي أنصى البعوض يا سلام على الإعجاز العلمي والبياني في القرآن لكن ذكر البعوض يتغذى على امتصاص الرحيق من الأزهار زي النحل كتب يا سبحانك يا رب والله العظيم هذا كلام رب هذا كلام رب البشر ليس كلام البشر سبحان الله العظيم عايزك تفتكر المثل ده وانت راكع وانت ساجد وانت بتقول سبحان ربي العظيم عشان تخشع في صلاتك ايوة الامثلة والمظاهر بتاعت الاعجاز العلمي كثيرة يعني لما ربنا بيقول لفرعون ان هو هينجيه ببادنه اللي يكون من خلفه آية تعال النهاردة في مصر زور مصر حضرتك زور المتحف المصري كده تعال شوف هتلاقي جسة فرعون قدامك بشحمه ولحمها رأسه ومضفره وتوفره وكل جسمه بشحمه ولحمه موجود الآن موجود موجود سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يا سلام لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم والجبال أوتادة, أوتادة وبعدين بيقول وجعلنا فيها رواسية شامخات وبيقول في في موقع تاني رواسي يا أنت ميد الرواسي دي اللي هي الجبال الجبال دي العلماء اكتشفوا أن القشرة الصلبة بتاعت الأرض اللي احنا عليها دي بنمشي عليها تحت في طبقة أخرى طبقة يعني ليست صلبة اكتشفوا أن الجبال اللي على الأرض دي فيها سن مدبب يخترق الأرض ويصل إلى الطبقة اللي تحت الطبقة اللي احنا ماشيين عليها دي طبقة طبقة غير صلبة طبقة غير صلبة طبقة سائلة هذا السن المدبب مغروس في هذه الطبقة ليه؟ عشان يحمي الأرض أن تميد عشان الأرض ما تبقاش ميلة يعني الجبال دي هي نقطة توازن الأرض فإذا نسفت الجبال طاحت الأرض طاشت يمينا وشمالا ووقعنا من عليها يعني الأرض دي كالوتد يا سلام كل ده قيل للنبي من 1400 سنه الصحابه امنوا بيه ما معلوش بقى العقل يقول لك ايه ده احنا مش فاهمين الكلام ده ايه الكلام اللي بيقوله ده لكن امنوا آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون الإيمان مقدم إن أنا مقدم على العلم ومظاهر الإعجاز العلمي كثيرة أيها الأحبذ الكرام لكن لكن خلي بالك القرآن الكريم معجز في العلم سبحان الله العظيم أنا اليوم كلمتكم عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم تكلمنا عن ثلاث محاور المحور الأول كان كان إيه كان قلنا يعني القرآن الكريم والعلم وبيينا أن من منذ أول لحظة نزل فيها القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقلنا وعلم آدم الأسماء كلها تكلمنا في العنصر الثاني اللي هو العلماء وتفسير القرآن الكريم قلنا إن في ثلاث علماء ثلاث فرق من العلماء الفريق الأول بيقولك نفسر القرآن تفسير علمي بحت فريق الثاني بيقولك لا نرفض هذا وكفروهم كفروا أصحاب الفريق الأول أما الفريق الثالث فهو الفريق الوسط الذي قال نعم ندمج بين التفسير العلمي والتفسير القديم للقرآن الكريم والنظريات نأخدها ونطبقها والأيات إذا تعرّدت مع نظريات نبقى نصدق الآيات تكلمنا في العنصر الثالث عن مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم أيها الأحبة الكرام ف. يعني سبحان الله العظيم هناك أوجه إعجاز أخرى في الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن الإعجاز الغيبي في القرآن الكريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا القرآن وأن يفهمنا القرآن وأن يفقهنا في القرآن الكريم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله